إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمستنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا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 لينظر يوم السناق يومهم بارزون لا يخفى عن الله منهم شيء لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس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 قال قتلو أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ظلال وقال سرعون ذروني أقتل الموسى واليدعو ربّه إني أخاف أي يبدل دينكم إني أخاف أي يبدل دينكم أو أي يظهر في الأرض الفساد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 فقال فرعون يا همّان بني طرح العلي أبلو الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا وكذلك زينا فرعون سوء عمله وخدع السبيل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 فيا قوم بما لي ادعوكم الى النجاة وتدعونني الى النار تدعونني ان اكفر بالله واشرك به ما ليس بي لي فيه علم وانا ادعوكم الى العزيز الغفار لا جرم ان ما تدعونني اليه ليس له دعوه في الدنيا ولا في الاخره وَأَنَّمَا رَدْنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ فَتَتَذَكُّرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادَةِ فَوَقَعَهُ اللَّهُ سَيَآتِ مَا مَكَرُوا وَحَقَّ بِآنِ فِرَعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ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 اكبروا انا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا فهل انتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا انا كل فيها الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار خزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يخفف عنا يوما من قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم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 إبلكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم متأخرين. Allah الذي جعل لكم الليل لتسكنوه وأنه رمضة صرا. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون.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 ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ونعلكم تعقدون هو الذي يحيي ويميت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 فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأقنون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَنَّى آيَاتِ اللَّهِ تُنكِرُونَ فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أُغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ